عَوُوا اللَّهِ لَ الشَّيْطَانُ موسیقی موسیقی of mm us -hmm. روقا و رب اسم ربك الذي خلق خلقاً إلَهًا <تصفيق> إطراف ممكن الذي علم بالقرآن علم الإنسان. يَلُّهُ <تصفيق> اللَّهِ I don't know. With <laughs> the मी mm -hmm. Just oh. all. con be s همه come forward. و <تصفيق> می‌خوام na sin a عرسون سيلات يوم اب كنذون ذا ما yeah I want my No. Mm -hmm. بِالرَّحْمَنِ يَرْحَمُ وَعَلَّمَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَأَنَّهُ وَيَعْلَمُ Cro la foi pour la fro son le' cro Thank you. موسیقی منهم <laughs> I'm proud the قرآن <تصفيق> اللهم ارحم ما كل لا سوف تعلمون ما كل لا سوف تعلمون. كَمْ <تصفيق> لَاذُوا